لا يصلحها الا الاشفى الذي كذب وتولى وسيجنبها الافقى الذي يوتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى وَلَسَوْفَ يُرْضَى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ول سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِدًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث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 وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ